116. الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 117. وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره بِمَا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا 110. الله عليم بذات الصدور